عند الله والشيخ رد كثيرا على هذا الامر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه, ورحمة الله وبركاته كيف, كيف حالك يا شيخ الحمد لله بارك الله فيك جزاك يا شيخ ان صلاتكم بلاصه عظيمه ان يتقبل منكم يا رب وما ما كان لله دمنا واتصل وما كان لغيره انقطع ان شاء الله كما تستاذون ان يجعل عملكم خالصا لوجه الكريم نعم من اتقبل والله يا شيخ مصعب كان عندي يعني ما, ما, ما على الانتخاب بالنسبه للانتخابات يا شيخ والله والله يعني ما تجد من من يعني تجد سبحان الله من يتقي من يتقي نفسه سبحانه لكل كل, كل من تجد فيه خير سبحان الله يبتعد وهو من مش عارف مش يعني, يعني المفروض سبحان الله كل كل من يجد في نفسه خير يوجه نفسه او يترشح احسن هذه معنى المظركه ما فيك شيء انا انا اوافق الع... كل من وجد في نفسه خير ولم يجد في دائرته من هو اصلح منه يلزمه ان يترشح واساله الله أن يوفق لكن انا مش عايز اسود الصوره زيك كده لا في ناس كتير افاضل واخيار وابرار واطهار واحنا ان شاء الله سنكون معهم ان شاء الله وندعمهم ان شاء الله اتصال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله واطي التلفزيون وكلام من التليفون الشيخ مصعب ربنا يبارك في عمرك ويبارك في حضرتك يا رب واياك وجزاك الله خيرا يعني الله يكرمك انا حبيت اقول لحضرتك ربنا يجعلك من من المساعدين في الدنيا والاخره يا رب والمشاي ووجه حضرتك الانور رب. ربنا يجعله في الدنيا والاخره ان شاء الله الله يرضى عليك و... اسال الله ان يبيض وجهي ووجوه المشاهدين يوم تبيض و... وجوه وصدور ربنا يبارك في حضرتك و... هات قلنا سمعك و... واسال حضرتك الدعاء لي ولزوجتي والابناء اسال الله أن يجعلكم من الطيبين الصالحين وأن يرضى عنا وعنكم دنيا وأخرى اللهم آمين الله يبارك فيك اتصالي يا استاذ محمد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته اتفضلي حضرتك عمال تقول يعني ننتخب إن كلنا ونقول وال... وال... يعني, يعني نعم ف... فاحنا دلوقتي احنا مش عارفين حاجه يعني مش م. عارفين مين كويس ومين الوحش ما اعرفش حلو هقول لك ال ماشي السلام عليكم وعليكم السلام يا كابتن كلنا نشارك ايوه لازم نشارك لازم نشارك يا لو تخاذلنا لو تخاذل الذين يحبون الله ورسوله ويعملون بدينهم فلمن نترك المجال للعلمانيين للليبراليين اقلين النصارى ويعني ومن حق كل مصري مصري أن يتقدم وان ينتخب من شاء لكن اذا سحبنا نحن لمن سنترك المجال ان كان العلمانيون وليس في اياديهم الا بعض الصحف الصفراء وبعض القنوات الفاشله يشنون, يشنون حربا ليل نهار ضروس على كل ما هو اسلام امال لو تولت الحكومه منهم امال لو دول بقىوا اغلبيه في مجلس الشعب امال لو دول كتبوا الدستور لاتى الخراب والضمار عمرو حمزاوي شفت له مقطع كده على النت من يوم او يومين بيقول انا لا اجد غضاضه في ان المسلمه تتزوج من رجل نصراني او يهودي سعاده رئيس لجنه الفتوى عمرو حمزاوي يقول ما عنديش مانع ان المسلمه تتجوز يهودي او نصراني لا غضاضه اللي عايز يتجوز عند المأذون وفقا لاحكام الشريعه هو حر واللي عايز يتجوز جواز مدني يعني هتتجوز بقى يهودي تتجوز نصراني تتجوز بوذي تتجوز ملحد هي حره جيل ليبراليه مش جيل علمانيه مش جيل لو حكموا مصر الواحد فينا مش هيبقى له كلمه على مراته ولا على بناته بالقانون يرجى من هؤلاء خير يحيى الجمل لما واحد بيقول له القران وكذا قال ربنا بطل يتكلم من 1400 سنه هو يقصد طبعا ان الوحي انقطع من 1400 سنه ونسي حضرته ان كلام ربنا مش منحصر في القران بس ده ربنا له في كل يوم كلام قال تعالى كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الله الله عز وجل له في كل يوم شأن عبور يبديها ولا يبتديها كل يوم هو في شأن يرفع أقوام ويخفض أقوام ويغني أقوام ويفقر اقوام ويمرض أقوام ويعز أقوام وكل هذا يكون منه بكلام إذا اراد شيئا فانما يقول يقول فانما يقول له كن فيكون الناس اللي بتتكلم عن ربنا بالجرئه دي الناس اللي بتتكلم عن الشريعة بالطريقه دي الناس اللي عايزه تحل الحرام بالطريقه دي لو تركنا لهم المجال دمر على الإسلام كبروا على الاسلام اربعه كبر على كل ما هو اسلامي اربعه كتكبيرات الجنازه ابراهيم عيسى و سته الشاذلي والاستاذ خالد منتصر طلع يقول لك عباره الله الوطن السياسه غلط ربنا ايش دخله في السياسه بيقول كده على ربنا بتتكلم عن ربنا كده ربنا ملوش دخل بالسياسه ما لنا ربنا بالسياسه يا الله كانه بيقول لربنا انت ليك الاخره واحنا لنا الدنيا انت ليك السما واحنا لنا الارض احنا اعلم بمصلحتنا منك يا خالقنا نحن اعلم بمصلحتنا منك يا خالقنا ما هذه الجراه ما هذه الجراه على الله الامثال دي لو وصلت ست نور السعداوي المذيع بيسالها وهي راس برده من الرؤوس دي يعني محسوبه عليهم بيقول لها ايه رايك في زواج الرجل من الرجل والست من الست ايه رايك في العلاقات الشاذة دي يعني قالت حريه الست اللي عايزه تتجوز راجل هي حر اللي عايزه تتجوز ست زيها هي حر الراجل اللي عايز يتجوز مش راجل زيه يبقى حر فالمذيع يعني حب يحرقها الاطب انت كنت بتمارسي علاقاتك لا لا لا انا ما عرفت هذا الا في الزواج انا تربيتي وكانت مختلفه طب انت متربيه عايزه الناس ما يبقاش عندهم ربايه ليه امر حجب لو احنا تخاذلنا وخرجت الفتاوى تثبط النتيجه سيصل هؤلاء وسيفصلون لك القوانين التي تحاربك في داخل المسجد يقول لك تجديد الخطاب الديني شيل كل ايات الجهاد من الكتب شيل اي ايات بتقول عن مصطلح كفار امسح امسح اشيل, شيل شيل يمكن لك ما تصليش بيها كمان لو يملك هذا هيحاربك جوه الجامع هيطلع قوانين اقول لك ايه ده احنا قوانين فرنسا اللي بنحكم بيها الان كلها عار قول الوضع بتاع فرنسا اللي بنحكم بيه يقولك لو واحد سنه فوق ال 20 سنه ظبط معاه فتاه عمرها فوق ال 20 في حال التلبس بالزنا قامت البنت قالت للضابط انا موافقه وراضيه ولم يثبت انها تعمل في البغاء دي واحده خديينه بتاعه الراجل ده سبيشال بس خاصه بيه بس عشيقا خلاص ولا تاخد ساعه حبس اساله اي محامي طالما انا راضي وهي راضيه واحنا الاثنين راشدين ومش مغتصبه ومش شغاله في البغاء احنا اسفين يا فندم ده, ده الوضع الحالي امال لو وصل العلمانيون هيعملوا قوانين للشواذ ولك حريه دينية. يعني بقى بهائيه قديانيه بوذيه كله كله لازم نشتغل لازم نعمل لا بد ان نشارك لكن السؤال نختار من نختار مين يا عم الشيخ نختار العضو الذي يتوافر فيه ان امكن اربع صفات العداله الامانه الكفاءه القوه